بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين ما بعد قال الشيخ الأسلام محمد من الوهاب رحمه وتعالى باب ما جاء في السحر هذا هو الباب الرابع والعشرون من أبواب كتاب التوحيد أو شروع من المصنف رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق السحر وما في معناه من التنجيم كهانة ونحو ذلك باب ما جاء فيه بالسحر أي من الأدلة الدالة على أنه شرك وأن السحر محرم في كل ملة وأن الساحر كافر كل ذلك سيذكره رحمه الله تعالى قال أي من الوعيد وبيان منافاته لي للتوحيد من الوعيد أي من الأدلة الدال على بطلانه وتحريمه وأن من فعل شيئا من ذلك حينئذ ما قاله إلى الكفر لذلك قال وبيان منافاته للتوحيد اي لاصل التوحيد لأصل التوحيد فلا يجتمع مع التوحيد لأنه لن يكون له سحر ولن يتحقق إلا بشرك بالله تعالى وإذا كان السحر لي الشرك بالله الشرك الأكبر يعني إذن لا يجتمع مع التوحيد وهذا مناسب الذكر المصنف رحمه الله تعالى للسحر في أبواب التوحيد يعني لا يجتمعان فكل ساحر كافر مشرك بالله تعالى وبيان منافات إليل التوحيد وتكفير فاعله يعني لكونه قد تلبس بناقض من نواقض الإسلام والسحر في اللغة الصرف وهو عبارة عما خفية ولطفة سببه كان المعنى اللغوي أعم من المعنى المراد هنا لذلك جاء في الحديث إن من البيان للسحر وليس المراد به السحر الذي وبوابه وبله المصنف رحمه الله تعالى ولكن ذكر ذلك في فيما, فيما سيأتي ولعله هو الوجه في كونه ذكر الباب على جهة التعميم باب ما جاء فيه في السحر قال والسحر في اللغة الصرف يعني معناه الصرف صرف الشيء عن, عن الشيء سواء كان حسا أو معنا وهو عبارة عما خفي ولطف سببه يعني لا يدرى ما سببه يسمى ماذا؟ يسمى سحرا كل ما خفي سببه يسمى يسمى سحرا سمي سحرا لأنه بأمور خفية لا تدرك به بالأرصار إذا فيه معنى الخفاء أو لمعنى آخر مبني على المعنى اللغوي لأنه يصرف الشيء عن جهته يصرف الشيء عن عن جهته المحب يجعله كارها والكاره يجعله محبا وهكذا وسحره عميل له السحرة وعن الأمر صرفه أو يجعل المعنى المراد هنا مبنيا على المعنى اللغوي وفي الحديث إن من البيان لسحرا بيان المراد به الكلام بلاغة حينئذ فيه شيء من السحر لأنه قد يصرف القلوب يأتي ويتكلم ويخطب من اخره فيغير ما في النفوس حينئذ فيه شيء من الخفاء وفيه شيء من الصرف صرفه من جهة إلى جهة أخرى شبهه به لكون البيان يحصل منه ما يحصل من السحر فيه معنى الصرف وهو كذلك شيء خفي يؤثر فيه في النفوس كما أن السحر يؤثر في النفوس كذلك البيان والفصاحة والبلاغة تؤثر فيه في النفوس قال سمي السحر سحراً آخر الليل سحر سمي سحراً لأنه يقع خفياً آخر الليل يعني لا يتنبه له بعض الناس متى يدخله وقته حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تنبيه وقوله سحروا أعين الناس في شأن سحرة فرعون وسحروا سحروا أعين الناس أخفوا عنهم عملهم أخفوا عنهم عملهم يعني كيفية اعمال السحر وفي التيسير أخفوا عنهم علمهم يعني كان المصنف رحمه الله تعالى راى ان النسخه التي اعتمدها هي متعلقة بي بالعمل على كل سواء كان علما أو عملا فهو خفي فهو, فهو خفي قال ولا يتوصل اليه الا بالتقرب الى الارواح الخبيثه بشيء مما تحب ارواح الخبيثه المراد بها الشياطين حينئذ لن يحصل للساحر ما يريد إلا إذا وقع في الشرك الأكبر إلا إذا وقع في الشرك الأكبر ولا يتوصل إليه إلا بالتقرب إلى الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب يعني الأرواح والاستعانة بالتحيل على استخدامها بالإشراك بها والاتصاف بهيئاتها الخبيثة حينئذ يذبح لها أو يسجد لها أو نحو ذلك من صرف العبادة لغير الله تعالى ولن يرضى شيطان يعمل به السحر إلا بذلك لن يتنازل إلا به بذلك قال ولهذا لا يعمل السحر إلا مع الأنفس الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح يعني لن يكون على درجة يقبل منه الشيطان أو الجن أن يمتثل أمره إلا إذا كان الساحر على روح مطابقة لتلك الأرواح الخبيثة كل منهما, يكون خبيثاً كل منهما يكون خبيثا ولذلك لابد أن يكون كافرا لابد أن يكون كافرا من أجل أن يمتثل معرات. قال وتأثيره بإذن الله الكوني القدري للشرعي الدين يعني هل السحر يؤثر أو لا لا شك أنه, أنه يؤثر فيمرض الصحيح ويفرق بين الزوجين ويجمع كذلك حليذ له تأثير حسي وإذا كان وإذا كان له تأثير حسي معناه لن يكون في في هذا الكون إلا ما أذن الله تعالى به كشأن المعاصي وشأن الكفريات التي تقع فيه في الكون حينئذ إذا كان الأمر كذلك فهي داخلة تحت الإذن الكوني بمعنى أن الله تعالى أذن بذلك وإذا أذن الله تعالى بذلك حينئذ وقع وإذا كان كذلك حينئذ يكون مرده إلى ما لا يحبه الله تعالى ويرضاه فإذا قيل هل السحر يؤثر قل نعم الصواب انه يؤثر وتأثير حسي وحقيقي يشعر به الإنسان وثانيا يكون هذا التأثير باعتبار إذن الكون القدري يعني مرده للقضاء يواب والقدر فإذا كان كذلك حنيذ لا يكون محبوبا فليس كل ما كان في الكون يكون ماذا محبوبا مرضيا لله تعالى وإلا الشرك الأكبر بجميع صنوفه والكفر الأكبر بجميع صنوفه يقع والمعاصي والفواحش تقع ولا تقع إلا بإذن الله تعالى هو الذي خلقها هو الذي أذن بها ولا يلزم من ذلك أن يكون راضيا عنها محبا لها صحيح او لا فثم فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية إرادة الشرعية تكون فيما يحب ويرضى وقد تقع وقد لا تقع والإرادة الكونية قد تكون متعلقة بكل ما أراده الله عز وجل حينئذ قد يكون محبوبا وقد لا, لا يكون صحيح ولذلك قد تقع طاعة الطاعي والصلاة المصلي وحصلت هذا لم تحصل إلا بإذن الله تعالى وكذلك الفاحشه قد تقع ولن تحصل ولن تكون إلا بإذن الله تعالى فكل منهما قد وقع وحصل لكن الفرق بينها وبين الإرادة الدينية أن الإرادة الدينية لا تكون فيما لا يحبه وقد تقع وقد لا تقع والإرادة الكونية القدرية أعم ولكنها لابد أن أنتقى من حيث الوجود وهنا قال وتأثيره أي تأثير السحر حقيقي ولكنه كائن بإذن الله تعالى الكون القدري للشرع الديني يعني الشرع الديني معناه أحبه ورضيه وهو الله تعالى لا يرضى عن الكفر للشرعي الديني فإن الله لم يأذن فيه قال ولما كان من أنواع الشرك ذكره المصنف يعني السحر من أنواع الشرك بالله تعالى ولذلك ذكره المصنف رحمه تعالى في ضمن أبواب كتاب التوحيد تحذيرا منه كغيره من أنواع الشرك وهو أي حقيقة السحر الذي يكون شركا عزائم ورقا وكلام يتكلم به عزائم جمع عزيم والمراد بها قراءة قراءة تختلف من ساحر إلى ساحر بحسب ما يتمتم به لكن المراد به ماذا أنها قراءة أنها قراءة وطلاسم كذلك يتوصل بها الساحر الى استخدام الشياطين ورقا جمع رقيه وكذلك المراد بها القراء وكلام يتكلم به كلام يتكلم به والمصنف رحمه الله كغيره اجمل في تعريف السحر وانما اطلق عموم العزائم والقراء لانهم لا يعلمون حقيقه ما ما يكون لا يعلم ما يحصل من الساحر الا من علم ذلك وتعلم السحر يعتبر من الكفر فلذلك حين يذيعون به بالألفاظ العامة، بمعنى أن الذي يفعله الساحر إنما هو قراءات وطلاسم وكلام يأتي به ويعقد بيده أو نحو ذلك ويكون على على جهة العموم. وأما حقيقة ذلك فالله تعالى علم به أن يحتد أن ينظر إلى ساحر يعمل ذلك أو يكون هو ساحرا ثم تاب. هذا الذي يعرف حقيقة السحر. وأما عموم من يتكلم في السحر وانما يذكر ما ذكره العلم. قالوا أدوية وتدخينات وغير ذلك ومنه ما يؤثر في القلوب والابدان حقيقة يعني يمرض فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه يفرق بين المرء وزوجه وله تأثير حقيقة بخلاف من نفى ذلك من من ينتسب الى إلى العلم معتزل أنكر ذلك لما مر معنا مرارا قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون إذا تفرق حسي أو لا تفرق حسي فيبقى اللفظ على على ظاهره وليس المراد أن كل منهما يهم أنه قد تفرق إنما المراد به التفرقة الحسية بل لا يمكن صرفه عن عن ظاهره يعني لا يمكن أن يقال بأن التفرقة هنا معلوية بل هي حسية وإن كانت تكون مبنية على أثر ما يكون في القلب من الكراهة والبغض ونحو ذلك وقال تعالى ومن شر النفاثات في العقد جمع عقدة يعني السواحل التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعادة منه قالوا من شر النفاثات نفاثات يعني امرأة تنفث حينئذ يعقد أو تعقد هي عقدة تربط الحبلة مثلا أو شيء من ذلك وتنفث فيه وهو قريب من التفل ونحو ذلك قالوا قد سحر لبيد ابن الاعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطه وجف طلعه ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر وان كان ذلك لا يتعلق بالتبليغ لا يتعلق بالعقل ونحو ذلك وانما يتعلق بشيء يهمه من امر الدنيا انه فعله ولم يفعله يعني كانه يهم انه زار عائشه ولم يزرها أو أنه قد جامع ولم لم يجامع يعني شيء يتعلق به بأمر الدنيا ولا يتعلق به و والتبليغ قال هنا وجف في طلعة ذكر بضم الجيم وتشديد الفاء وهو وعاء طلع النخل غشاؤها وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع وطلعة ذكر على الإضافة وراد بالذكر هنا فحل النخل قال في بئر ذروان بئر في المدينة بستان أبي الزريق كما قيل حتى أنه صلى الله عليه وسلم ليخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء وما يفعله يفعل الشيء وما, وما يفعله وهذا من قبيل الوهم, قبيل الوهم إذن له تأثير حقيقي أو لا؟ له تأثير حقيقي وإنما هو في جسده الشريف وظاهر جوارحه الكريمه لا في عقله وقلبه فلا يقدح في مقام النبوه ولذلك أنكر بعض معتزلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحرة لأنه يلزم منه ماذا طعن في النبوة وليس بلا سمة لأن الجهة مفكه بمعنى أن ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بلاغ وإبلاغ شرع ومنه ما يتعلق بدنياه عليه الصلاة والسلام والسحر هنا متعلق ماذا الدنيا أمور تتعلق به بدنياه عليه الصلاة والسلام حينئذ لا يكون له لا يكون له أثر في ما يتعلق به بالرسالة يبقى على فهو معصوم عليه الصلاة والسلام قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا هذا فيه ماذا؟ فيه قسم فيه قسم والجملة مؤكدة به ثلاث مؤكدات الأول الواو اللام وقد قسم المحذوف المقدر والله لقد علموا إذن ثلاث مؤكدات قسم المقدر واللام هذه واقعة في جواب القسم وقد تفيد التحقيق, تفيد التحقيق ولقد علموا الضمير يعود إلى متعلم السحر لمن اشتراه يعني تعلمه اشتراه هنا بمعنى التعلم ما له ليس له ما نفية ما له في الآخرة من خلاق خلاق نكرة في سياق النفي فتعم ودخلت عليها من الزائده دخلت عليها من فهي نص في العموم ليس له خلاق ليس له من خلاق والخلاق المراد به النصيب يعني ليس له نصيب في الجنه وهذا لا يكون الا في شأنه ها الكافر اما المؤمن فله نصيب قطعا سواء كان ابتداء او كان مآلا صحيح المؤمن الموحد من مات على التوحيد ولو كان من أكثر الناس ذنوبا ومعاصي ما آله الى إلى الجنة إن عذب قد يعفو الله تعالى عنه ابتداء حينئذ له نصيب أو لا له نصيب هنا قال ما له في الآخرة المرض بالآخرة ما يتعلق به بالجنة ليس له نصيب البتة وأكد ذلك بدخول منه الزائد للدلال على التنصيص فيه في العموم وهذا الوصف ما له من خلاق ليس ينطبق إلا على على الكافر فدل ذلك على أن من تعلم السحر فهو كافر ومن عامله السحر فهو كافر هل بينهما فرق ما الفرق بين من تعلم السحر فهو كافر ومن عمل بالسحر فهو كافر هل بينهما فرق او لا لا بينهما فرق قد يتعلم ولا يعمل صحيح قد يتعلم السحر ولا يعمل به وقد يعمل ولابد ان يكون متعلما إذن المراد ان التعلم ذاته يعتبر ناقضا من النواقض فليس من شرطي هنا الباب أنه لابد أن يعمل حينئذ قد يتعلم فلم يعمل قل أنا تعلمت لكن لم أعمل إذن لا لا يكفر لا ليس هذا المراد وإنما المراد أن السحر ذاته علما وعملا كفر قد يكون ماذا علما وعملا حينئذ يتعلم السحر ولا يعمل به لا يسحر لا يطبقه لا يعمل بعلمه يكون ماذا يكون كافرا كذلك واذا عمل بالسحر لا شك انه يكون فرعا عن عن العلم إذا جمع بين الوصفين جمع بين الوصفين لذلك قال ولقد علم لمن اشتراه قال اهل التفسير اي تعلمه تعلمه ولا يشترط في ذلك أن يعمل لا يشترط أن يعمل قال ما له في الآخرة من خلاق من نصيب فعمله حينئذ يكون حابطا كل من ليس له في الاخره من خلاق فمقتضاه ان عمله حابط باطل هذا لو كان يجمع لو كان يدعي الاسلام يقول لا اله الا الله ويصلي ويصوم الى اخره وفعل السحره حينئذ الذي نكون عمله ماذا يكون حابطا بمجرد تلبسه بالشرك نعم بمجرد تلبسه بالشرك ولا نقول وقع في الناقض ولم يقع الناقض عليه وقع بالسحر ولم يقع السحر ولم السحر وقل لا بمجرد تعلمه صار كافرا وبمجرد عمله صار, صار كافراً إن كان معه عمل صالح في ظنه تعبد لله تعالى يصوم ويصلي إلى اخره نقول هذا العمل حابط لا وزن له لماذا؟ لأن من شرط صحة الأعمال الإسلام وهنا قد انتفى لهذا من شرط صحة الأعمال ها الإسلام والإسلام هنا منتفذ بقي ماذا قول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله كيف تكفره بمجرد أنه عمل سحر مرة واحدة كفرته وهو يقول لا إله إلا الله نقول نعم لماذا لأن هذه الكلمة لها معنى ولها مقتضى ولها نواقض وهذا السحر الذي تضمن الشرك من نواقض الكلمة إذن هذه الكلمة باطله كما تذكر ان من نواقض الوضوء من نواقض الوضوء الحدث ايا كان ذلك الحدث منذ أن يحدث قد ابطل طهارته صحيح او لا ولو كان جاهلا ها اجيبوا ولو كان جاهلا أو نشترطون عدم أن الجهل لا يؤثر هل يقول أحد ممن شم رائحة العقل لا قول علم رائحه العقل أن من احدثه وهو متطهر لكونه جاهلا لا تنتقد طهارته جواب له. كذلك ما يتعلق بكلمة التوحيد كلمة التوحيد بمجرد ارتكاب الناقض حينئذ تكون هذه الكلمة قد بطلة تأثيرها لماذا لكونها مشروطة بعدم ليس بالناقض كونها مشروطة بعدم التلبس بالناقض ولذلك نقول المسلم من هو المسلم من هو المسلم ليس ما هو الإسلام من هو المسلم من قال لا إله إلا الله وعلم معناها وعمل بمقتضاها تبه. هذا الرابع أهم شيء ولم يأتي بناقض ولم يأتي بناقض قل هذا أهم شيء لأن الناس يجهلونه كثيرا يظن أنه قال لا إله إلا الله وادعى أنه علم معناها على حسب فهمه ثم إذا ارتكب ما من النواقض فهو ماذا فهو مسلمون فانتفاء النواقض داخل في مسمى الكلمة نسيم ما يتعلق به الشرك نحو ذلك إذن ما له في الآخرة من خلاق أي ليس له نصيب وهذا التركيب يدل على أن عمله قد حبط بجميع أصنافه وأنواعه وهذا لا يكون إلا في شأن الكافر فدل هذا النص على ماذا؟ على كفر من تعلم السحر أو عمل السحرة لا تظن أنه لابد أن يأتي ماذا كافر لا ليس بلازمين وإنما قد يأتي بماذا بالمعنى كما قلنا فيما يتعلق بكلمه التوحيد قد يأتي بيان أن الأنبياء بعثوا بهذه الكلمة بالكلمة ذاتها صحيح وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا ها إلا نوحي الي أنه لا إله إلا أنا. هذه الكلمة بذاتها وقد تأتي به بالمعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وارتني بالطور إذن جاءت بالمعنى وجاءت به باللفظ كذلك ما يتعلق بالكفر قد يأتي باللفظ وقد يأتي به بالمعنى قال هنا أي ولقد علم أهل الكتاب الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبدلوا ما تتل الشياطين بكتاب الله ومتابعة رسوله سبدلوا السحر يعني الظاهر بدون باء تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير المتروك هو الذي تدخل عليه ماذا؟ الباء والمتروك هنا ماذا؟ المتابعة وليس السحر متروك هو, هو المتابعة تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إذن الذين سبدلوا السحر عن متابعته قال بمتابعة لك أنا استبدلوا السحر عن متابعة رسول صلى الله عليه وسلم ولذلك في التيسير سبدلوا السحر بدون باء والمصنف رحمه وتعالى إنما اختصر ابتداء التيسير قال أي ولقد علم أهل الكتاب الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أي استبدل ما تتل الشياطين بكتاب الله ومتابعه رسوله والإيمان به لمن اشتراه, لمن اشتراه أي السحر ورضي به عوضا عن شرع الله ودينه لا نصيب له ولا حظ له في الآخرة وأنه لا دين له من أين ولا دين له؟ من قوله ما له من خلق فدل ذلك على ماذا؟ على أن كل ما يتعلق بما رتب على فعله فهو هباء منثور قدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. وأنه لا دين له وهذا من أبلغ الوعيد فدلت الآية على تحريمه وكذلك تحريم والكفر كذلك دلت على التحريم ودلت على على الكفر هل ثم تلازم بين التحريم والتكفير أو الكفر بينه وتلازم كل محرم كفر او كل كفر يكون محرما كل ما كان كفرا فهو محرم وليس كل ما كان محرما فهو فهو كفر كذلك ما يتعلق بالشرك ولذلك قال فدلت الايه على تحريمه مع انه ما جاء ماذا نص يدل على التحريم ما جاء نص لا تفعل او انهاكم او نحو ذلك وإنما جاء من جهه المعنى قال فدلت الايه على تحريمه وهو كذلك محرم في جميع اديان الرسل قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى هذه ايه استدل بها بل ذكر الشيخ الامير رحمه الله تعالى ان هذه الايه من ادل ما يدل على ان الساحر كافر ما وجه الاستدلال انه ولا يفلح نفي الفلاح مطلقا مطلقا وجهه نكرة فعل نكره قال ابن تيميه والفعل نكره والنكره في سياق النفي تعم صحيح ما وجه العموم كيف نفسر العموم هنا ادنى فلاح منفي ادنى ما يصد اقل شيء يسمى فلاحا فهو منفي عن هذا الرجل ولا يفلح الساحر الساحر حينئذ منفي او لا منفي طيب يعني معناه ماذا اذا نفي الفلاح والله عز وجل قد أفلح المؤمنون إذا المؤمن ثبت له الفلاح وهنا نفي أصر الفلاح إذا يقابل قوله قد أفلح المؤمنون صحيح؟ فدل ذلك على كفره دل ذلك على علاك إذا ولا يفلح الساحر دل ذلك على أنه كافر وجه الاستدلال يفلح فعل في سياق النفي وهو نكر حين نكون عاما فهو نفي لأصر الفلاح وأصل الفلاح لا ينفى إلا عن الكافر واما المؤمن قد أثبت الله تعالى له ماذا مطلق الفلاح قد أفلح المؤمنون وقال تعالى في خاتمة السورة إنه لا يفلح الكافرون صحيح إنه لا يفلح الكافرون إذن يفلح كذلك نكرته في السياق النفي وتعم وهنا كذلك لا يفلح الساحر إذن هذا مقابل لقوله أو مفسر بقوله إنه لا يفلح الكافر قال الساحر ها. الساحر في عموم نعم لأن الساحر هذا اسم فاعل واسم الفاعل إذا دخلت عليه ال... فهي للعموم وصولة نعم يعني ولا يفلح الذي سحر هذا الاصل أو إن شيء تقول ولا يفلح كل ساحر كل ساحر إذا فيه عموم أو لا نعم فيه عموم فدل ذلك على أن كل ساحر اتصف بصفة السحر قد نفي عنه أصل الفلاح وهذا يدل على أنه كافر إذا كل ساحر فهو, فهو كافر وبهذا ترد على ما اختار بعض اهل العلم أن السحر نوعان منهما يكفر فعله منهما ما لا يكفر كما يعني الآية فيها فيها عموم والتفصيل يكون مصادم الليل هذا النص ليس عندنا ساحر في القرآن أو السنة إلا وهو مشرك إذا وجد ساحر لا يشرك وعمله شيء من الأدوية والتدخين ولا يصل إلى حد الشرك بالله تعالى ليس هو المراد في النصوص الشرعية حينئذ يكون معنى الساحر في الكتاب والسنة معنا خاص وهو الذي يشرك بالله تعالى إن وجد كان هذا ينفيه أكثر العلم على انه لا يوجد ساحر إلا وهو يشرك بالله تعالى لكن إن وجد من أصحاب التمويه نحو ذلك الذين يفعلون اشياء ويموهون للناس بأبصاله قد لا يفعلون الشرك حينئذ هذا النوع ليس مرادف في الكتاب والسنة بدليل ماذا أن النصوص مطلقة النصوص مطلق ما له في الآخرة من خلاق مطلق هذا وعام كذلك قوله ولا يفلح الساحر اتى بال الدال على العموم فعنيذ يعم كل كل ساحر فالتخصيص يحتاج الى الى نص لا الى اجتهاد فاذا اجتهد مجتهد واخرج نوعا من انواع السحر بان فاعله لا يكفر قلنا هذا ماذا هذا مردود هذا مردوده واذا علله بكونه لم يقع منه شرك قلنا ليس هذا المراد ليس هذا المرات. ولا يفلح الساحر حيث اتى في أي مكان كان حيث هذه للاطلاق وليس للتقييد ففي عموم كذلك حيث اتى اتى كذلك جاءت في سياق حيث في حنيد تكون عامه قال وذهب أكثر السلف الى انه يكفر وقد نص احمد واصحاب احمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه ماذا عند الحنابل يكفر بتعلمه بمجرد التعلم فقط وهذا صحيح وهو الظاهر وكذلك به بالتع... بالتعليم، وكذلك بالعمل. قال هنا وذهب أكثر السلف لأنه يكفر، وأراد به مقابل أكثر السلف الشافعي، يعني مقابل شافعي له تفصيل فيه، وإذا لم يلتفت إلى قول الشافعي هنا هو إجماع أو كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هو إجماع، عندما خالف الشافعي ورأى أن بعض أنواع السحر لا يصل إلى حد الكفر ففصله. فجاء التفصيل ليس كل ساحر يكون ماذا يكون كافرا قال وذهب أكثر السنف إلى أنه يكفر لقوله إنما نحن فتنة فلا تكفر هذا نص أو ذا نص ولا نحتاج إلى أنه لابد أن يأتي النص بالكفر بل من جهة المعنى يكفي وقوله واتبعوا ما تتل الشياطين, الشياطين على ملك سليمان تتلو بالواوي على لغة أكلون البرغيث واتبعوا ما تتلو الشياطين على منك سليمان إذا اثبتت الوام وما تلته شياطين هو السحر قال وما كفر سليمان وما كفر سليمان الاو تعلم السحر أو قال السحر أو تلا السحر فهو كافر فنفاه الله تعالى عنه وما كفر سليمان إذا لم يتلو السحر فلم يكفر إذا من تلاه يكون كافرا من تلاه كافر هذه نصوص واضحه بينه تدل على أن كل سحر هو كفر وكل ساحب فهو كافر دون تفصيل قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا قال وقوله الآية الثانية يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون أي اليهود بالجبت أي السحر على تفسير عمر رضي الله تعالى عنه والطاغوت أي الشيطان قال وأجمع الأئمة على كفر من تعلمه واستعمله إلا الشافر بيّن المراد بقول ماذا أكثر السلف أكثر السلف قابل به ماذا الشافعي رحمه تعالى إذا لم يستثن إلا الشافعي وإلا المسألة إجماعية وإذا نظرنا إلى ما قبل الشافعي رحمه تعالى قلنا إجماع يعني الشافعي يكون ماذا يكون مخالفا قد اجتهد في نوع ما يمكن الجمع بين قوله وبين قول بقية السلف على وجه سيأتي أو نقول إجماع قبله إجماع قبله كافر في رد قوله قال واجمع الائمه على كفر من تعلمه واستعمله تعلم ولو لم يستعمل قال واستعمل يعني عمل به كل منهم يكون ماذا يكون كفرا قال الا الشافعي فقال إذا تعلمه قلنا له صف لنا سحرك يعني نستفصل لانه صار مظن أن يقع مع الشرك او دون الشرك قلنا له صف لنا سحرك فان وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب أي السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كاف يعني فيه صرف العبادة لغير الله تعالى صار ماذا صار كفرا تضمنه كفرا وليس المراد أن كل ساحر لابد أن يعتقد مثل هذا لا ليس بلازمه بل لو طلب منه الشيطان والجني أن يذبح لغير الله تعالى كفى وليس بلازم أن يعتقد في الكواكب صعوا أن المراد التعليل بكون قد وقع في الشرك الأكبر والشرك الأكبر هذا أنواع وأصناف إذا ليس بلازم من أن يعين لكن هذا أراد به كمثال سابق وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر وإلا فلا إن لم يكن هذا السحر فيه كفر حينئذ هو محرم لعموم النصوص و. اذا كان محرما حين صار كبيره من الكبائر ومعلوم ان التلبس بالكبيره لا يخرج المراه عن الاسلام بل هو مسلم متى يخرج عند الاستحلال يعني يعتقد ان الحرام حلال فاذا اعتقد ان الحرام حلال كفر صحيح اذا اعتقد ان الزنا مباح كافر اذا اعتقد ان الربا مباح فهو فهو كافر صحا اولاد حينئذ السحر محرم إذا اعتقد أنه مباح فهو كافر إذا لم يعتقد صار تلبسه بالسحر كما لو تلبس بالزنا والفواحش هذا على الوجه الآخر أنه يقال له صف لنا سحرك فإن لم يكن هذا النوع متضمنا لنوع من أنواع الشرك صار محرما كسائر الكبائر فلا يكفر إلا بيب لا يكفر إلا الا بالاستعلام والنقاش معه يقال فيه ماذا هل يوجد هذا ام لا هل يكون ثم سحر ولا يكون فيه كفر الجواب لا قال هنا فان اعتقد اباحته فهو كافر فهو فهو كافر عندئذ عانى به الشافعي رحمه تعالى معنى آخر معنى معنى آخر لذلك قال في التيسير وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف ليس بين القولين يعني قول الشافعي وغيره اختلاف فإن من لم يكفر لظنه انه يتاتى بدون الشرك وليس كذلك يعني النوع الثاني الذي استثناه الشافعي لظنه أنه لم يفعل الشرك ولكن هذا الظن ليس في محله ليس في محله معنى ذلك أن الشافعي رحمه الله كل سحر فيه شرك فهو ماذا؟ فهو كفر وفاعله كافر إذن لم ينازع لم لم ينازع حينئذ النوع الثاني الذي استثناه فقال صف لنا سحرك ولم يكن به كفر هذا لا وجود له يعني لو سأل كل ساحر وبين له ما يفعله لوجد وجد أنه ماذا أنه لا يفعل إلا الشرك هل يكفر الشافعي او لا يكفر إذن مناط التكفير أكثر السلف مع الشافعي فيما يتعلق بماذا بكون تلبس بالشرك عند السلف أنه لا ينفك سحر عن شرك عند الشافعي ينفك أين ينفك الله اعلم بحاله لكنه لا وجود له واضح هذا حينئذ يكفر الشافع ماذا السحر الذي يكون فيه شرك ويكفر الساحر الذي يفعل الشر إذن اتفق مع السلف اتفق معه مع السلف النوع الثاني هذا السلف وما حصل الاجماع السابق لا يسمونه سحرا بالمعنى الشرعي لأنه إذا جاء في النص ولا يفلح الساحر المراد به كل ساحر يفعل الشرك هذا النوع ليس في الصلاح الشرع وليس في الحقيقة الشرعية فالحقيقة الشرعية للسحر وللساحر هو المتلبس بالشرك، وأما ما عداه فلا يسمى ماذا لا يسمى ساحر وإن أطلق عليه فهو مجاز أو إن شيء تقول أسلوب من أساليب العربية ولذلك قال إن من البيان لسحرا لو كان كل سحر لابد أن يكون شركا مطلقا في الشرع وفي غيره لكان ماذا أصحاب البلاغ والبيان كفارا صح او لا لكنه ليس الأمر كذلك إن من البيان لسحرا يعني فيه ماذا فيه معنى السحر النتيجة والثمره ونحو ذلك لكن لا يكون كفرا لذلك على أن هذه الآيات المعني بها ماذا سحر مع شرك قال هنا وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف فإن من لم يكفر لظن أنه يتاتى بدون الشرك وليس كذلك قوله سليمان ليس الأمر كذلك بل لا يتأتى السحر الذي من قبيل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب هو كذلك ولهذا سماه الله كفرا سماه الله كفرا إنما نحن فتنة فلا تكفر ولم يخص نوعا دون دون نوع وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وأما السحر الأدوية قال فليس بالسحر يعني في الشرع فإن سمي بذلك فهو مجاز. هكذا قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى إن سمي بذلك حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون من قبيل الحقيقة ليس هو المراد في النصوص وإنما الذي عانى به الله تعالى بالحكم عليه بكونه مما تلته الشياطين ونفاه عن سليمان هو الذي يكون فيه الشر وأما ما يكون بالأدوية ونحو ذلك هذا لا يكون لا يكون السحران قال هنا وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله هذه مسألة أخرى يعني هو كافر الآن كفر أو لا كفر فعل السحره يقتل بمجرد الفعل أم لابد من الستابه من بدل دينه فاقتلوه حينئذ جاء ماذا جاء الأمر وهذا النص عام لكن أهل العلم فيما يتعلق به الساحر هو المسألة عموما يعني فيها خلاف هل المبدل لدينه يعني المرتد يستتابه أو لا في قولان حكي عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاستتابة ما المراد بالاستتابة ليس المراد بقول الفقهاء أو غيره يستتاب أنه من أجل أن يكفر لا وإنما من أجل أن يرجع إلى الإسلام هو كفر ثبت كفره مرتد عن الإسلام لكن قبل قتله يقال له ماذا باب النصيحة والرحمة به أن يرجع لئلا يموت على الكفر حينئذ يقال له ماذا ارجع إلى الاسلام إرجع إلى الإسلام فإن أبا قتل حينيذن هذا المراد بالاستتابة يذكر بالله تعالى وبما هو عليه من كفر نحو ذلك وأنه لو مات على كفره لكان ماله إلى النار خالدا مخلدا فيها فيستتاب يعني يطلب منه ماذا يستتاب السين للطلب هنا تطلب منه توبة يتوب عن ماذا لو كان مسلما المراد أنه ماذا أنه كفر وتدعى الإسلام إذن الاستتابة ليست للتكفير كما قد يظن بعض الناس قالوا الستاب. كما يقول المتابية في كثير من المواضع التي يذكر فيها الكفر والشرك نحو ذلك يستاب فإن تاب إلا قتل مرتد هكذا تعبيرهم مرادهم أنه كفر وارتد على الإسلام ثم قبل أن ينفذ فيه حكم الله تعالى وهو القتل أن يقال له ارجع إلى الإسلام تب إلى الله تعالى فإن رجع الحمد لله وإلا ها أمضينا حكم الله تعالى فيه فقتل إذن الاستتاب ليست من أجل تنزيل الوصفين أو من أجل ماذا؟ من أجل أنه يكفر أو لا يكفر يعني لا لا نكفر حتى نستتيبه لا، الستابة إنما هي لي لقتله هنا قال وهل يقتل بمجرد فعله والاستعمال يقتل بمجرد فعله واستعماله المشهور في المذهب يقتل يعني دون الستابة بمجرد أنه ثبت أنه ساحر وقد فعل السحر قوتله قال افاقا لمالك وقول بعض الصحابه فان قتل بسحره قتل اجماعا الا ابو حنيفه لانه قد يفعل السحره فيقتل به اين اجتمع فيه ماذا اجتمع فيه موجبان للقتل الاول ها كونه كفرا إذن من بدل دينه فاقتلوه ثانيا كونه ماذا قاتل اذا لابد من من قاتله وابو حنيفه يرى ماذا قال إلا أب إلا أبا حنيفة فقال حتى يتكرر يعني يفعل مرة ومرتين يقتل مرة ويقتل الثالث ثم بعد ذلك يقتل هذا ضعيف مذهب ضعيف فقال حتى يتكرر أو يقر بذلك في حق معين في حق معين والقول الأول بأنه يقتل معناه أنه ثبت ليس المراد أنه ظن ظل مجرد ظله لما به أنه قد ثبت أنه قتل به بالسحري حين يقتل به على كل قتل او لم يقتل الصحيح أن الساحر كافر ويقتل دون ستابه دون ستابه بل الصواب ان المرتد عموما يقتل دون دون ستابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فهنا تدل على على التعقيب تدل على علته ولم يذكر الستابة ولم يذكر الستابه وقد قتل صلى الله عليه وسلم اكثر من شخص في حياته عليه السلام ولم يذكر ماذا انه ستابه وما جاء من أثر عمر وابو موسى الاشعري وغيره انما هو اجتهاد من الصحابه لكن مسألة فيها فيها خلاف فيها فيها خلاف قال هنا وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر رضي الله تعالى عنه مفسر لي معنى الجبت والطاغوت الجبت السحر سروا بماذا ب بالسحر قال هنا قال الجوهري وغيره الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك يعني فيها عموم, فيها فيها عموم ولذلك بالجبت والطاغوت يتداخلان لأن الطاغوت يدخل فيه ماذا الساحر ويدخل فيه الشيطان ويدخل فيه ماذا الصنم والكاهن ونحو ذلك فاذا اجتمعا حينئذ فسر الجبت به بالسحر وفسر الطاغوت به بالشيطان قال والطاغوت مجاوزة الحد وكل شيء جاوز المقدار والحد في العصان فهو طاغوت ومر معنا مرارا قال عمر الجبت السحر والطاووت الشيطان هذا مجرد مثال مجرد مثال لم يريد حصر معنى الطاووت فيما ذكره وإنما أراد به المثال قال رواه ابن أبي حاتم وغيره يعني اثر عمر وكذا قال ابن عباس وابو العالي ومجاهد الحسن وغيرهم وهو أيضا تفسير له ببعض أفراده ببعض أفراده مراد المثال الطاووت اعم حليد دخل فيه ماذا دخل فيه كل معبود أو متبوع أو مطاع والشيطان داخل في ذلك والصن الكاهن والحاكم غير ما أنزل الله إلى خير كله داخلة في معنى الطاوت إذا ذكر واحد منها المراد به التمثيل فقط وليس المراد به ماذا التعميم بمعنى أنه يحصر فيه في هذا المعنى ولذلك قال وهو أيضا تفسير له ببعض أفراده ولا يفهم منه الحصر أن غير الشيطان لا يكون ماذا لا يكون طاغوتا وان كان مرد الجميع إلى الشيطان فهو فهم حينئذ كل طاغوت فهو حفيد او ابن الليل للشيطان لانه هو الذي يؤزه ويحركه والطاعة انما تكون لين للشيطان فهو الاساس وما عداه يذكر من باب البيان قال الحافظ وقال الحافظ قول الطاغوت الشيطان قوي جدا قوي جدا لكن لم يرد به الحصره لم يرد به به الحصره فالصنم والكاهن والساحر كله داخلة في معنى الطاغوت والشيطان هو الذي يحرك الناس إن كان ما يتعلق بالجماد كالصنم فيحرك الناس لعبادته وصار ماذا صار طاوطا اذ كل ما عبد من دون الله تعالى من الجمادات صح أن يسمى ماذا طاغوتا باعتبار العابد, اعتبار العابد قال فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها التحاكم إليها ليست الأوثان وإنما الرؤوس كبار التي تحكم بغير ما أنزل الله كما سيأتي في أثر جابر قال من عبادة الأوثان والتحاكم إليه والاستنصار بها يعني طلب النصرة سواء كان في الدنيا أو في الآخرة قال والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد ومعناه ما قاله ابن القيم الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود يعني بعلمه ورضاه على المشهور بعلمه ولضاه على على المشهور لأن الطاغوت عند كثير من العلم إنما يطلق على ما عبد وهو راض أو شيء تقول من عبد وهو, وهو راض يعني يعلم بذلك ورضي أما من لم يرضى كسائر الأنبياء والصالحين إذا عبدوا من دون الله تعالى عند كثير من العلم لا يسمون به بالطاغوت هذا هو المشهور والله أعلم قال أو متبوع أو مطاع ومر معنا هذا في أول الكتاب قال وقال جابر الطوغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد منذ هذا تفسير لي اخر آخر عمر رضي الله تعالى عنه فسر الطاووت بالشيطان وجابر فسر الطوغيت التي يجمع الطاووت فسر بماذا؟ بالكاهن إذا الكاهن طاووت والشيطان طاووت دل ذلك ماذا؟ دل على ذلك تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا التنوع والاختلاف هنا أو الاختلاف هنا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضالي ولذلك إنما يذكر كل واحد منهم ماذا؟ فردا أو فردين ولا يريد به الحصرة أن الطاغوت لا يكون إلا في هذه الأنواع الطوغط كهان كان ينزل عليهم الشياطين جمع بين أمرين يعني هؤلاء الكهان إنما يحكمون بغير ما أنزل الله بسبب إملاءات هذه الاملاءات جاءت من جهة الشيطان, جاءت من جهة الشيطان. قال في كل حي واحد جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه أبو عبد الله الأنصاري ثم السلمي سلمي بفتحتين صحابي جليل ابن صحابي جليل مكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم مات بالمدينة بعد السبعين وقد كف بصره وله أربع وتسعون سنة قال وأراد أن الكهان من الطواغيث لا أنهم الطواغيث لا غير لم يريد الحاصرة وإنما أراد المثال يعني الطواغيث كهان تنزل عليهم الشياطين قال وأراد أن الكهان من الطواغيت فهو من أفراد المعنى من أفراد المعنى يعني فرض ورد فيه المعنى فرض ورد فيه فيه المعنى لأن المعنى جنس كلي يكون في الذهن ووجوده في الخارج يكون في ضمن أفراده فالشيطان من ضمن أفراده وكذلك الكاهن من ضمن أفراده والساحر كذلك من ضمن أفراده ولا أفراد إنما تكون في الخارج لا في الذهن قال فهو من أفراد المعنى وليس المراد الحصر والشيطان أراد به الجنس للشيطان الذي هو إبليس خاصة يعني إبليس وأولاده قال بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسرقون من السمع يعني على الكهان كما سيأتي في محله فيصدقون مرة ويكذبون مئة كذبة يصدقون مرة ويكذبون مئة كذبة يعني الكهان أو الشياطين الجن لا تنزل عليه بمعنى أنه يسمع يسرق السمع من السماء أو من العنان حينئذ يأتي بالكلمة التي تكون حقا فيزيد هو أو يصلها إلى الكاهن فيزيد الكاهن من عنده يعني احتمالات وكل منهم يكون كاذبا قال فيصدقون مرة ويكذبون مئة كذبة ويزيدون وينقصون قال والحي واحد الأحياء وهم القبائل. أي في كل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن المغيبات كما سأتف متعلق به الكاهن حقيقة الكهانة ويخبرهم عن من إقبال الشيطان له فلطاعته لها تنزل عليهم تتنزل عليهم كونهم يطيعون الشيطان حينئذ ماذا صارت الشياطين تتنزل عليهم ولا تتنزل الشياطين إلا على من يطيعهم ولا يقبلون إلا بماذا؟ إلا بالإشراك. لا يقبلون إلا إلا بالإشراك. ولذلك قال: فلطاعته لها للشياطين تنزل عليهم كما قال تعالى: تنزل على كل أفاق نثيم. يعني تتنزل. من حذف واحدة التاءين. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بكثرة الشهب وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم نحوه. عن وهب ابن منبه قال سألت جابر ابن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها انظر التحاكم كان معلوما وكان الذي يتحاكم إليه من دون الشرع سمى ماذا سمى, ماذا؟ سمى طاغوتا يريدون أن يتحاكم إلى الطاغوت وقد كفرهم الله تعالى فدل ذلك على أن فهم السلف للايات على محلها أن كل ما عدل عن الشرع إليه فهو ماذا فهو طاغوت وكل من عدل عن الشرع وتحاكم الى الطاغوت فهو هو كافر وهذا معنى من جابر رضي الله تعالى عنه قال عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها كانوا يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن الشرك واقع في النوعين في التعبد عبادة وفي الطاعة كذلك في الحكم والتحاكم هذا واضح بي قال إن في جهينه واحدا وفي أسلمة واحدة وفي هلال واحدا وفي كل حي واحدا كل حي طاوت وما أكثرها قديما وحديثا وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين قالوا مطابقت هذا الأثل لترجم أن الساحرة ها طاوت أن الساحرة طاوت وهو من صفات اليهود يؤمنون بالجبت والطاوت إذا الطاغوت يشمل الساحر ويشمل الكاهن ويشمل كذلك الحاكم بغير ما أنزل الله ويشمل كذلك الشيطان يشمل كذلك الشيطان وحينئذ ذلك على ماذا على ان كل الطاغوت كافر والساحر طاغوت إذن الساحر كافر والآيات واضحه بينه في الدلالة على هذا المعنى قالوا مطابقه هذا الاثر لترجم أن الساحر طاغوت اذ كان يطلق على الكاهن فالساحر أولى إذا سمي الكاهن طاوتاً فالساحر من باب أولى وأحرى كما سياتي الفرق بين الساحر والكاهن, والكاهن والكاهن وغيرهم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والحديث الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا سبع الموبقات سبع لا يقتض الحصر إنما ذكر سبعاً قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر شاهد أن السحر من الموبقات يعني من الذنوب الكبار العظيم التي توبق صاحبه يعني تهلكه وتدخله النار فدل ذلك على أن السحر ماذا؟ كبيرة من الكبائر وهل يلزم من ذلك أن يكون كفرا؟ الجواب لا إذا قيل بأن السحر كفر بأن السحر كبيرة من الكبائر لا يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكونكم؟ يكون كون. بدليل ماذا؟ الشرك نعم في الحديث نفسه ارتنبوا السبع الموبقات وذكر ماذا؟ ذكر الشرك بالله وشرك شرك كاسمه ودل ذلك على ماذا؟ على أن الموبقات لا يمنع الوصف بها أن يكون كفرا بل يجتمع فيه ماذا؟ أنه محرم وكبيرة وهو كذلك ماذا؟ من المكفرات قال اجتنبوا ايكونوا أي في جانب وهي في جانب آخر صحيح مجانبه تقتضي المفاصله لا بد ان ينفصل بعضهم عن, عن بعض يكون في جانب آخر فهو بعد وزياده بعد و وزياده أي في جانب وهي في جانب آخر وهذا يستلزم البعد عنها ومعنى اجتنب أتركه مع البعد مع مع البعد كان المصنف هنا فاستروا بقولي أبعدوا أبعدوا هكذا بيب الهبزة عمزة قطع وفيه نظر قال وهو أبلغ من قول لا تفعلوا ودعوا وتركوا لأن دعوا هذا لا يستلزم ماذا البعد يعني تترك الشيء وهو أمامك بين يديك صحيح لكن اجتنب يدل على ماذا على أنك في جانب وذاك في جانب اخر يقتضي المفاصلة ولذلك جاء النص واجتنبوا الطاوت يعني لابد من المفاصلة وأما أن, أن تكون تاركا له وغير متلبس به مع قربك هذا منهي عنه, من عنه كذلك قال وهو أبلغ من قولي لا تفعلوا ودعوا واتركوا لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن المباشرة قال تعالى ولا تقربوا الفواحش لا تقربوا الزنا ها لم يقل لا تزنوا انما قال لا تقربوا الزنا في فائدة أو لا ما الفائدة؟ نهي عن قربان الزنا يعني كل وسيلة تفضي أنت منهي عنها فاضلا عن ماذا عن الزنا ذاته كذلك اجتنبوا السبع الموبقات فلتكن في جانب وأنتم في جانب آخر فاضلا عن من يكون قريبا منها ولو لم يتلبس بها فكل من شرع أو أخذ أو تعاطى سببا قد يفضي إلى هذه السبع الموبقات فهو آثم صحيح أو لا فهو آثم أو لا آثم لماذا لأن لم يرتنب والشرع قد طلب منه ماذا الاجتناب لأن قوله اجتنبوا هذا أمر والأمر اقتضي الوجوب فكل من أخذ في سير أو طريق أو تلبس بشيء قد يفضي إلى الوقوع في السبع المبقات عنيد يكون آثما لا تقرب الزنا إذا كل وسيلة تقرب إلى الزنا فهي محظورة الشرع محرمة بهذا النص لا تقرب الفواحش عام الفواحش جمع فاحشة عنيد دخل فيه جميع المنكرات ودل ذلك على أن الوسائل ها لها أحكام المقاصد وهذه من النصوص الواضحة البينة التي تدل على ذلك قال, قال تعالى لا ولا تقرب الفواحش والموبقات المهلكات جمع موبقة سميت موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا لما يترتب عليها من العقوبات قد يكون فيها حد صحيح قد يكون فيها حد قد يكون فيه ما يتعلق بأمر الناس من المنابذة ونحوها قال وفي الآخرة من العذاب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وفي رواية إلى السبعين يعني قول صلى الله عليه وسلم السبع هذا لا يفيد الحصرة هذا لا يفيد الحصرة إن كان العلم اختلفوا في ماذا تفق السلف على تقسيم الذنب إلى صغيرة وكبيرة واختلفوا في الفارق بينهما اختلفوا في الفارق بينهما قال هنا قالوا وما هن يا رسول الله ما هن يا رسول الله ما هذه الصفات هي مبتدا هن هذا خبر ما هن ما زيد مبتدا وخبر مبتدا وخبر اذا ما هذه مبتدا وهن خبر والعكس هو جائز كذلك قال وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله اي إحدى الموبقات أي إحدى السبع الموبقات الشرك بالله وهو ان يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه كما يرجو الله تعالى ويخافه كما يخاف الله بدا به بالشرك لانه اعظم ذنب عصي الله به ولان فاعله مخلد في النار قال تعالى انه من يشرك بالله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواهن حرم الله عليه الجنه ولا تحرم الجنه الا على على كافر ودل ذلك على أن من مات من مات على الشرك حينئذ ما إلى الى النار خالدا مخلدا فيها خالدا مخلدا أما إن تاب،, تاب الله تعالى شرك فما دونهم وقال إن الشرك لظلم عظيم ولما سئل عليه السلام أي الذنب اعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك متفق عليه من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه مر معنى هذا قال والسحر أصله في اللغة صرف الشيء عن وجهه كما تقل استعروا بالصرف وقال البيضاوي هو ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان يعني قطع بأن السحر لن يكون إلا بالتقرب للشيطان مما لا يستقل به الإنسان وهو الشاهد من الحديث للترجمة والسحر هو الشاهد بأنه محرم وأنه صواد بي قالوا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل النفس التي حرم الله حرم الله ماذا؟ حرم الله فعل فعل اين المفعول؟ محذوف قتلها حرم الله قتلها حذف ماذا؟ المفعول به وحذف كذلك العائد إلى الصلة التي حرم الله قتلها اين الضمير العائد على التي محذوف كما حذف المفعول به حذف فضلة أجز إن لم يضر هنا حذفه معلوم من السياق وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أي بالعدل فيجوز قتل وحينئذ يجوز قتل لأن ما بعد إلا يثبت له نقيض ما قبل الا إلا بالحق أي بالعدل لأن هذا حكم والحق إذا ذكر مع الأحكام فالمراد به العدل ومع الأخبار فالمراد به الصدق إذا جاء الحق مع الخبر مع الكلام فالمراد به الصدق وإذا جاء مع الأحكام الأوامر والنواهي فالمراد به ماذا العدل إذن الحق له معنيان تارة يراد به العدل وتارة يراد به الصدق قال أي قتل النفس المسلمة المعصومة التي حرم الله قتلها صرح بماذا بالمحذوف إلا بالحق وهو العدل فما ذكرنا وهما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك بدل دينه عن إذ ماذا وجب قتله إذا فعل سببا موجبا ليل القتل أو قتل ماذا معصوما عن إذ وجبه وجب قتله إذن ليس القتل دائما يكون لكافر ما قد يكون لماذا لمسلمين قال أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزان بعد الإحصان واختلفوا في توبتهم فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره لا تقبلون لقول يعني القاتل إذا قتل نفسا هل تقبل توبته أو لا هذه المسائل التي توقع فيها نزاع أهل السنة والجماعة مجمعون على أن كل ذنب فوقابل للتوم حتى الشرك لو فعل ما فعل من انواع الشرك فتاب تاب الله تعالى عليه تاب الله تعالى عليه. اما القتل فهذا وقع فيه نزاع وإن كان قيل ان ابن عباس رجع عن عن قوله قال هنا لا تقبلوا لقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ظاهر النص يدل على ماذا على أنه لا بد ان يدخل ماذا جهنم هذا ظاهر النص لا بد ان يدخل جهنم حينئذ دل ذلك أو فهم ابن عباس في أول امره أن القاتل لا توبه له فلا بد ان يدخل النار وسواء ذلك القتل عمدا او شبه عمد بخلاف قتل الخطا فانه لا كبيره ولا صغيره لانه غير معصية يعني متعلق الكلام إنما هو في في العمد وشبه العمد واما الخطا فلا قال وقال جمهور السلف والخلف حكي اجماع حكي اجماع وقال جمهور السلف والخلف تقبل توبته لقوله تعالى بعد ذكر الشرك بالله تعالى وقتل النفس في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فدل ذلك على ماذا على أن قاتل النفس يقبل الله تعالى توبة وهو الصحيح وهو, وهو الصحيح ويحمى القول خالدا فيه على المكث الطويل لأن العرب تعبر بذلك خالدا يعني ماكثا ولذلك لم يأتي مع التابيد خالدا فيها أبدا وإنما جاء فيها إثبات الخلود والمراد بالخلود ماذا المكس الطويل هكذا يحمل على على هذا المعنى قال هنا وعن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور يعني أنه يرى أن أن القاتل له توبة له له توبة وعن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور وكذا قتل المعاهد لقوله عليه السلام قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو وهذا كذلك أن النفس المحرم أربعة أنفس. أربعة أنفس نفس المؤمن والذم والمعاهد والمستأمن بكسر الميم هذه أربعة وتفصيل وفيه كتب الفقه قال هنا واكل الربا وهو فضل مال بلا عوض الربى في اللغة الزيادة وله تفصيل كذلك في كتب الفقه وهو فضل مال بلا عوض تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي ونسأ في عقد بين أشياء يجب فيها التقابل تساوي التقابض متقابلان ربا الفضل أي الزيادة وربى النسيئة أي التأخير وأكله تناوله بأي وجه كان مراد ماذا أكل ربا يعني بمعنى ماذا أن يأكل فقط وإذا أخذ الربا واشترى بيتا لا يكون اكل الربا لا ليس المراد الأكل ماذا الأكل المعلوم معروف وإنما المراد به التناول على أي وجه كان بمجرد استعمال الربا يكون ماذا يكون اكل لهم قال وأكله تناوله بأي وجه كان لذا قال تعالى في بني إسرائيل وأخذهم الربا أخذ أعم من من الأكل بمجرد استعماله. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى قول وحرم الربا فهو محرم بالإجماع بل في كل ملة. قال ابن دقيق العيد وهو مجرب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك. قال وأكل مال اليتيم أكل مال اليتيم المراد التعدي فيه مراد التعدي فيه وكذلك الأكل هنا كاك السابق ليس المراد أن يأكل فقط إنما مراد به أن يتعدى يعني يأخذ منه ما لا يستحقهم وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع أو يراد به ماذا لا يراد به الحقيقة اللغوية لا يراد به الحقيقة العرفية وإنما يراد به المعنى اللغوي فهو أعمه قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا واليتيم في الاصل المنفرد يعني عن الكاسب له لان اباه هو الذي يكسب له وهو اي اليتيم من مات ابوه ابوه على جهه الخصوص يعني ليس ليس امه نما الاب فقط قال من مات ابوه ولم يبلغ يعني لم يصل الى درجه البلوغ اما اذا بلغ فلا يوصى بكونه ماذا لا يوصى بكونه يتيما ذكرا كان او انثى قال والتولي يوم الزحف تولي يوم الزحف أي الفرار والإدبار عن الكفان وقت التحام القتال وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة المسلمين يعني جماعة المسلمين جماعة أخرى إذا فر من فئة تقاتل إلى فئة أخرى تقاتل لا إشكال فيه جائز أو فر من أجل أن يستعد كذلك لا لا إشكال المراد أنه ماذا إذا فر من أجل دنيا أو خوف على نفسه فقط هذا الذي يكون مذموما هنا أو غير متحرف لقتال كما قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم اذا التولي يوم الزحف يعتبر من الكبائر ويوم الزحف ويوم تلاحم الصفين في القتال مع مع الكفار وقول هنا ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا أي متهيئا له كمن ينصرف ليصلح شأنه أو يهيئ أسلحته مثلا ونحو ذلك ومثله الانحراف إلى مكان آخر يأتي العدو من جهته فهذا لا يعد متوليا بل متهيئا وقوله أو متحيزا إلى فئة كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضي عليها العدو فانصرف من هؤلاء جماعه لانقاذها هذا لا يكون مذموما قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات القذف في الاصل الرمي البعيد قذف في الاصل يعني المعنى اللغوي الرمي البعيد وشرعا مراد به معنى أخص الشتم والعيب والمهتان والمحصنات وليس مطلق الشتم لانه خصه به المحصنات الغافلات انما اراد به الرمي بالزنا او اللواط نحو ذلك والمحصنات جمع محصنه بفتح الصاد محصنه مفعله أي التي أحصنها الله تعالى وحفظها من الزنا وبالكسر محصنة التي حفظت فرجها من الزنا يعني يحتمل الوجهين محصنة الله عز وجل أحصنها محصنة هي أحصنت نفسها وأراد به في كل منهما الزنا ونحوه قال والمراد بهن الحرائر العفيفات ولا يختص بالمتزوجات بل هو عام لأن الرمي بالزنا هذا عام قبيح سواء كان في بكر أو غيرها بل حكم البكر كذلك اجماعا سمى ماذا قذفا قال إلا من دون تسع سنين هذا فيه خلاف وقال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا ولا آخر ولهم عذاب عظيم قال وقذفهن رميهن بزنا أو لواط بزنا أو لواط فهو أخص لذلك قوله الشتم والعيب والبهتان ليس مرادا به هنا في هذا الموضع العموم. قال والغافلات وصف أغلبي غافلات يعني لا تعلم هذه المسائل لا تعرف شيئا ولكن لا يكون وصفا للاحتراز بمعنى أنها إذا كانت غافلة صار رميها محرما وإذا لم تكن غافلة كانت متنبهه وتعرف هذه المسائل لا يكون رميها ماذا؟ ها كبير تمرك ليس هذا المرام غافلات هذا وصف أغلبي أي عن الفواحش وما رمينا به فهو كناية عن البريئات بريئة لا تعرف شيئا فتقذف لأن الغافل بريء عما بهت به وقذف الرجل كقذف المراه كذلك بالزنا أو اللواط قال والمؤمنات بالله احترازا عن قذف الكافرات احترازا من قذف الكافرات فانه ليس من الكبائر ليس من من الكبائر وان كانت ذميه فمن الصغائر لا يوجب الحد وفي الامه المسلمه التعزير دون الحد وأورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث غير معزوين وهم متفق عليه على كل ما يتعلق بالقذف في أبواب في كتب الفقه فليرجع عليها قال هنا وعن جندب مرفوعا جندب الخير قاتل الساحر هو جندب ابن كعب بن عبد الله بن جزء ابن عامر ابن مالك ابن عامر ابن دهمان الأزدي الغامدي أبو عبد الله ربما نسب إلى جده وهو جندب الخير وفدا مع قومه على النبي صلى الله عليه وسلم قاله الكلبي وقال ابن حبان صحابي وروى ابن السكن عن بريدة مرفوعا قال جندب وما جندب باب التعجب يعني ما أدراك به باب التعجب جندب وما جندب يضرب ضربة فيكون أمة وحده يضرب ضربة فيكون أمة وحده واخرج البخاري في تاريخه أنه كان عند الوليد رجل يلعب حاكم فذبح إنسانا فأبان رأسه فعجبنا يعني هذا ساحر يذبح إنسان فيفصله الناس يرون ماذا أن الراس الرأس قطار قال فذبح إنسانا فأبان رأس يعني فصل رأسه فعجبنا فاعاده مرة ثانية فجاء جند بالعزني فقتله فقتله قتل ماذا هذا الساحر دون أن يرجع إلى الوليد قيل سجنه بعد ذلك لأنه فعل شيئا ونفذ أمرا ولم يكن أذن له زاد البيهقي إنه كان صادقا إن كان صادقا فليحي نفسه هو نفسه فليحيي نفسه قتل جندب رضي الله عنه ببصفي قال حد الساحر ضربه بالسيف ضربة بالسيف حد الساحر مرفوعا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الترمذي رواه قال الصحيح أنه موقوف يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا صح موقوفا فلو حكم الرفع لان هذا لا ياتي هذا حد هذا حد فياتي ماذا فيه الرفع قال حد الساحل ضربه ضربه بالسيف يجوز الوجهال ولذلك قال روي بالها وبالتا ضربه ضربه بالسيف وكلاهما صحيح وبالتاء ابلغ بالتاء ابلغ ضربه يعني ماذا قوية لما يقول ضربه يعني ما, ما أبقى شيئا <تصفيق> قال وبالتائي أبلغ لأن التنكير وصيغه الوحده يدلان على أنها ضربة قوية قاضية وهذا كناية عن, عن القتل ضربه بالسيف ضربة بالسيف يعني يقتل قال بهذا الحديث أخذ مالك وأحمد أبو حنيفة فقال يقتل الساحر, يقتل الساحر ولم يرى الشافعي عليه القتل بمجرد السحر للكلام السابق تفصيل أنه قد لا يكون كافرا إلا إن عمل في سحره ما يبلغ به الكفر كما تقدم وصعه كما ذكرنا سابقا وهو رواية عن أحمد قال الشارح والأول أولى شارح من؟ شخص سليمان تيسير, تيسير عزيز الحمي قال الشارح والأول اولى يعني مقدم ولأثر عمر الذي ذكره المصنف وعمل به الناس في خلافته من غير نكين فكان يجمعا انظر حكاه ماذا؟ حكاه يجمعا مع كون الشافعي قد خالف رواية عن أحمد لكن لم يلتفت الى هذا الاصل هذا هو العلم هذا هو الاصل ان تلتفت الى ما عليه الصحابه رضي الله تعالى إذا قتل عمر ولم يعرف منازع ان نحكي اجماعا خالف الشافعي خالف احمد لا تلتفت الى هذا انما ترجع إلى إلى الأصل. ولذلك صاحب التيسير هنا حكاه اجماعا بناء على ماذا على أن العبرة إنما ما كان في زمن الصحابه رضي الله تعالى ما دام ان عمر قتل وحفصه قتلت وصح عن ثلاثه من الصحابة ولم يعلم لهم نكير فهو إجماع لماذا ينازع من ينازع هذا صار اجتهادا منه نعتذر له ولا نطعن فيه لكن لا نقبل قوله ونحكي ماذا أن المسألة فيها فيها إجماع وليس فيها خلاف وهذا الذي فعله صاحب التيسين وهو الأصل في العلم قال وعمل به الناس في خلافته من غير نكير فكان اجماعا قال هنا رواه تلمذي وقال الصحيح أنه موقوف ورواه الطبراني عن جندب البجلي جند بالعبد الله البجلي وقال الحافظ الصواب أنه غيره يعني هما جندبان وقد رواه ابن قانع والحسن ابن سفيان من وجهين عن الحسن عن جند بالأزلي أنه جاء إلى ساحن فضربه بالسيف حتى مات وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره ذكر الحديث قالوا في الصحيح البخاري عن بجال ابن عابدهن بجال بفتحتين وعبد بفتحتين ب بفتحتين اربع فتحات يعني العنبريه التميمي بصري ثقة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وكان كاتبا لجزء ابن معاوية في خلافة عمر قال كتب عمر ابن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة اقتلوا كل ساحر وساحرة قال في التيسير هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف لكنه لم يذكر قتل السحرة لم يذكر قتل السحرة ولفظه فرق بين كل محرم من المجوس لانهم ماذا يجوزون أن المحارم ثم ذكر أن القطيع رواه في الجزء الثاني من فوائده بزيادة ثم اقتلوا كل كاهن وساحر قال واسناده حسن وعلى هذا فعز المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد اصله لا لفظه يعني المصنفون عزاه إلى البخاري قال في صحيح البخاري وليس فيه لفظ ماذا ساحر وساحره ليس فيه هذا وإنما أراد به الاصل ثم الزيادة جاءت من جهة القطيع واسناده حسن يعني هي ثابتة الأثر عن عمر ثابت لكنه لم يروه البخاري رحمه الله هذا المراد هنا قال كتب عمر ابن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال ظاهره أنه يقتل من غير الستابة وهو كذلك ستابة يعني لا تطلب منه التوبه لا تطلب منه التوبه وهو صريح في قتل الساحر والساحره وهو المشهور عن أحمد وبه قال مالك وابو حنيفه لأن الصحابه لم يستتيبوهم يعني السحر ولان علم السحر لا يزول بالتوبه لا يزول بالتوبة. يكون عالم هو عالم حنيذ لا يزول بتوبتي. لا يزول بي بتوبته وعنه يستتاب فإن تاب قبل التوبة وخلّى سمي، لا شك أنه إذا تاب تاب الله تعالى عليه، لا شك في ذلك. لكن هل من هل بمجرد السحر يقتل أم يشترط التوبة والاستتابة ليس بلازم لكن لو تاب قبل ذلك تاب الله تعالى عليه، وبعض يرى أنه يقتل مطلقا ولو تاب، لماذا؟ لأن علمه بالسحر لن يزول بالتوبه فلا بد من القضاء عليه. هذا عظم. فاسد في المجتمع لا بد من القضاء عليه لكن الصواب أنه إذا تاب تاب الله تعالى عليه لكن هل يشترط عند الحد عند إقامة الحد للستتابة الجواب فهما مسألة تالية واضح بمعنى أننا إذا رأينا ساحرا ووصل إلى القاضي أراد أن يقيم عليه الحد يقيمه مباشرة لكن لو, لو تاب الساحر هكذا ابتداء تقبل توبته او لا تقبل توبته الصواب أنها تقبل توبته أما من جهة إقامة الحد فلا يشترط له ماذا هو مسألة تالية قالوا لان علم السحر لا يزول بالتوبة وعنه يستتابون فإن تاب قبل التوبه وخلي سبيلهم وفاقا للشافعي واختاره الشيخ وغيره لتيمية رحمه الله تعالى لأن ذنبه لا يزيد على الشرك ذنبه لا يزيد على على الشرك كان ثم فرق بين النوعين ذنبه ساحر لا يزيد على على ومن تاب من الشرك تاب الله عليه أو كل مشرك لابد من قتله لا وإنما إذا تاب تاب الله تعالى لأن ذنبه لا يزيد على المشرك على الشرك والمشرك يستتاب وتقبل توبته فكذا الساحر وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل الساحر أهل الكتاب إذا أسلم ولذلك صح إيمان سحره فرعون وتوبته وجوابه أن الإسلام يجب مما قبله هكذا قالوا قال هنا وصحها الشارح الأول لظاهر عمل الصحابة يعني يقتل ولا تطلب منه الاستتابة هذا هو الصواب أنه إذا وصل إلى القاضي والحاكم حينئذ وجب قتله ولا يستتاب أما قبل ذلك إذا تاب تاب الله تعالى عليه قال وصح الشارح شخص سليمان الأول لظاهر عمل الصحابة فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينوها وقياسه على المشرك لا يصح قياسه على المشرك لا يصح لانه أكثر فسادا وتشويها لأنه أكثر فسادا وتشويها من المشركين وقال الشيخ وغيره ان راى الامام قتله كالزنديق فله ذلك للمصلحة للمصلحه وهذا الخلاف هو انما هو في اسقاط الحد عنه بالتوبه اما فيما بينه بين الله تعالى فان كان صادقا قبلت توبته وقول ابن تيميه رحمه الله تعالى هنا فيه تفصيل يعني رده الى ماذا الى الحاكم راى ان الحاكم يعني اجتهد فرأى قتله قتله مثل الزنديق والزنديق فيه خلاف كذلك بين أهل العلم قال هنا قال فقتلنا ثلاثة سواح أي قال ذلك بجاله ولم يذكر البخاري قتل السواح ولعل المصنف رحمه الله تعالى أراد اصله لا لفظه كما ذكرنا ورواه أحمد وأبو داود الترمذي والبهاقي والقطيعي وغيرهم قال وصح عن حفصته هذا اثر ثاني يعني صح عن عمر سنادوا حسن كما مر وكذلك عن حفصه رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت قال أي الجارية قتلت الجارية وهذا الأثر يؤيد قتل الساحر وقد رواه عبد الرزاق ولو لم يأتي نص عندنا نص عام وهو من بدل دينه فاقتلوه هذا نص عام لأن هذا إذا ثبت أنه ساحر كافر إذن قد بدل دينه فوجب قتله لأن قوله فاقتلوه أمر والأمر اقتضي المجوم إذن هذا من باب الزيادة الإضاح فقط وليس المراد أنه لو لم تأتي هذه الأحاديث أو الآثار عن الصحابة ما لا وإنما قد يستفاد منها معنى آخر يؤكد أن الساحل لا يستتاب. لانه ما ورد ذلك في الآثار قال هنا وقد رواه عبد الرزاق وهذا الاثر يؤيد قتل الساحل وقد رواه عبد الرزاق ومالك في الموطن في باب ما جاء في الغيلة والسحرين قتل الغيلة غيلة يعني اخذه ماذا خديعة قتله خديعة سرا يسمى ماذا يسمى غيلة قال باب ما جاء في الغيلة والسحرين مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن الزرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت قال هنا وقال بعد ذلك يعني الإمام مالك بعد هذه الترجمة الساحر الذي يعمل السحرة ولم يعمل ذلك له غيره هو بنفسه هو بنفسه لم يذهب الى إلى غيره هو مثل الذي قال الله فيه تبارك وتعالى في كتابه وقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه يعني فرق بين نوعين أن يعمله هو بنفسه فهو ساحر المتعلم للسحر وعرفنا أن النوعين كفر هذا ما ما عمل ولا يعلم لكنه ذهب إلى آخر ذهب إلى إله فيرى رحمه الله تعالى أنه لا يقتل يرى أنه لا لا يقتل قال وحفصته هي أم المؤمنين ابنة عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنهما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس ابن حذافة سنة اثنين أو ثلاثة بعد عائشة ولدت قبل البعثة بخمس وماتت سنة ومات السنة واحد أو خمس وأربعين. قال وكذلك صح عن جندب جندب الخيل الأزدي أشار مصنف رحمه ﷺ إلى جندب ابن كعب بن عبد الله الأزدي قاتل الساحر المتقدم ذكره وتعدد الطرق عنه به. قال أحمد امام أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثبت قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يرد عندنا النص العام أو قول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أي قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى صح قتل الساحر أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصار إجماعا لا يعلم لهم نكير يعني عمر وحفصة وجند وروي عن عثمان بن عمر وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وهو المشهور عند أكثر أهل العلم وعمل به في خلافه عمر من غير نكير إذا باب ما جاء في السحر أنه كفر تعلما وتعليما وعملا وكل ساحر فهو فهو كافر وكل ساحر يجب قتله دون استتابه وهل ينفك الساحر عن الشرك بالله الجواب لا ولذلك ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين